إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَانِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ مِرْآتِي عَاقِرًا فَهَبْنِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِن آلِ يَعْقُوبَ أَكَرِيَّا إِنَّنَا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ إِسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَاتٍ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَفْتُونُنِي غُلَامٌ وَكَانَتْ مَرَأَتٍ عَاقِرَةٌ وَقَندَ بَنُو تَمِينٍ مِنَ الْكِبْرِ عِتِيًّا قَالُوا كَذَّبَنَا قَوْلُ رَبِّكَ وَعَلَّيْه يَهِين وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبَدٍ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَلْنِي آيَةً قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب كتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وضرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وَسَنَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْمُلْدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَثُ حِيَاءً وَالْكُرْفِ الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْكِيًّا فَاتَتَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا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 بلك غناما زكيا قالت أنا يكون لي غنام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله رحمة للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مَكَانًا قصيا فأجاء أهل المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزيا إليك بجزع النخلة تساقط عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترن من البشر أحدا فقولين إني نذرت نور رحمن صوما فلن كلمة اليوم إنسيا بِهِ به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اختار لما كنا ممكن راسوا وما كانت ممكن بغيا فاشارت اين قانون كيف نكلم من كان في المهدي صديا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أي كنت مد كنت حنيا والبر باني دتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي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 ذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً إذ قال لأبيه يا أبتني ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر عنك شيئاً يا ابنتي انني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابنتي لا تعبدي الشيطان إن شيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إنني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ونيا قال إرابٌ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 وَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلٌّ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيٌّ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إنه كان مخلصا وكان رسول النبيّ وناديناه مجانب الطور الأيمن وقرّبناه نجية ووَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ النَّبِيّا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا وعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه به مرضيَّ وَأَذْكُر فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًا وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُلَّا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّ من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمة. قروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمن صالحا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُنْظَرُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْعَيْنِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا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 وَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لا نَحْشُرُنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ نُحْشُرُهُمْ هم حول جهنم جثیا ثم لننزعن من كل شيعة ایهم اشد على الرحمن ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صنيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ونجِّلَ الَّذِينَ تَتَّقُوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَّةٌ وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آياتُنا بِنَاءٍ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى حتى ساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند رب ك وخير ما رد أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي النمل وولدا أبطل عن الغيب أم ويأتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتخذ سينا فردا، واتخذوا من دون الله آله، واتخذوا من دون الله آلهة لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم.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 يوم نحشر المتقين إلى رحمة وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء، ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء لا يملكون الشفاعة، لا يملكون الشفاعة إلا.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 عباد لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَ صرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما النداء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم؟ أحد أو تسمع لهم ركزة.